وأنزلنا من المعصرات ما أنفج جل لنخرد به حب ونبات وجنات الألفا فإن يوم الفصل كان ميقاتي يوم ينفق في الصور فت 118. وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا 119. إن جهنم كانت مرصادا ضالين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بودا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا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 إِنَّ لِلْمُتَطِّئِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ أَعْنَابَ وَكَواعِبَ أَتْرَابَ وَكَسَدِهَا قَاءٌ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَابًا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 والنازعات غرقا والناشقات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة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 فإنما هي زجرة واحدة فإذاهم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه قط فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى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 وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَأَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّا مُرْسَاهَا فِي مَأَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا لا ربك انتهاها إنما أن تنذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو رحاها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 أما من استغنا فأنت له وَمَا وما عليك ألا يذكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلها كلا إنها تذكره فمن شاء ذكره في صحف كرمة مرفوعة طهرة بأيدي سفرة كرام بررة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 bemte alıkom ve angamıkom. Fıza jatı sırx. Yem yefir ve ammi صاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجون يومئذ مشفرة ضاعكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة Bismillahirrahmanirrahim İz ve ve ve وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار شجرت وإذا النفوش زودت وإذا الموؤودة شئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشقت وإذا الجحيم شعرت وإذا الجنة أذلفت علمت نفس ما أحضرت فلا يقسم بالخل نس الجوار الكنس والليل إذا عش عش رصدح إذا تنفس إن لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مقاع ثم وَمَا صَابَكُم بِمَرَدٍّ وَلَقَدْ وَآبَ الْفُتْلِمُ بِدٍّ وَمَنْ عَلَى الْوَيْلِ بِضَنِينٍ وَمَا بِقَوْلِ الشَّيْطَانِ مُرْجِعٌ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هو إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لمن شاء من tem an ve ma illa Bismillahirrahmanirrahim İz-z semâ ve izel kevâkib tasarat ve جرت وإذا الأبوء بعسرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما تركب ربك Bikel kerimillezî fi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 إِنَّ الْأَمْرَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفِتْنَةَ لَفِي جَحِيمٍ يَسْلُكُونَهَا يَمْدِي وما هم عنها بضائبين وما أدراك ما يوم ثم ما أدراك ما يوم Yemel a temlik nefşüllü nefsi şeya ve alâmır yem aizilillah. وَيْلُلِّ الْمُقَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَغْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَمْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين فما أدراك ما سجين كتاب مرقوم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 إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل راد على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن بهم يومئذ لا محجوبون، ثم إنهم لصال الجحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Kel, inne kitab el akrarlafi aliyin أرقون يشهد المقربون إن الأبرار لفي نعيب على الأراك ينظرون أعرف في جهنم نظرة نعيم يشقون من رقيق مختوم من ختامه مسك وفي ذلك فلتنافس المتنافشون. ومزاجه من تسليم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامسون Videonun sonuna geldik. Videonun sonuna geldik. Videonun sonuna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 يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاطيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا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 إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا يقسب بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق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 Bismillahirrahmanirrahim 1. ve 2. 3. 4. 5. 6. 7.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 وَمَا نَقَمُ مِنْهُمْ إلَّا أَيُّمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ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 صالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفجر الكبير إن بض شربك للشديد إنه هو يبدئ ويعيد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 كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما دافق يخرج من بين الصلب ترائب، إنه على رجعه لقدر، يوم تبل السراء، فما له من قوة لا ناصب. وَالسَّمَاءِ إِذَا تَرَعْدُ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ İnnehum yekidukayda ve akidukayda. Fəmehil سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى sen okurük Allah. İnnahu ve ma yâxfa. Ve nüysirük l-yüshrâ. سَيَذَكَّرُ مَن يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُ الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى فِيمَا لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا قَدْ أَفْلَحَ مَن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 Bismillahirrahmanirrahim Hal ataaka hadithun washiyah judiyyam aidin shashiatun amilatun nasibatan hamiyah تُشْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ لَا يُشْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ بِجَهَنَّمَ إِذْ مَا أُنزِلتْ لِشَعِيرَةٍ في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها شرور مرفوعة وأكواب مغوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف شطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر إلا من تولى وكفر fiyazibhum Allah azab al akbar وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرُ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمُ الْلِذِي حِجِرٍ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين قضوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه رب فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهالا kala bela tekrin al yetim ve ala ala ala ala ala ala كلا إذا دكت الأرض دك دك و ربك والملك صف صف وجيء ya yeme izim bir cehennem, ya yeme izi, hatırlıyor insan ve ama lehızıkra. Fiya mı ıdılla İrjeyi ila لا أقسم بهذا البلد وأن تحلم بهذا البلد ووالد وما بلد لقد خلقنا الإنسان فيه كبد فيحسب أن لن يقدر عليه أحد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 فلقت حمل عقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة مسكينا ذا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 عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا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 فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الْذَكَرَ وَالْأُنْثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى مَتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُونِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى فس يجنبه الأتقى الذي يأتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بتغاء عنه ربه الأعلى ولسَفَيَرُّه بسم الله الرحمن الرحيم والرحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسَفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَاهُ أَلَمْ يَجْرِكَ يَتِيمًا فَأَوَى فَبَجَدَكَ قَالَنَ فَهَدَى وَبَجَدَكَ, وبجدك عَائِلَةً فَأُوْنَ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اللَّهُ أَكْبَر بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعَ النَّعَا عَنْكَ مِسْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَّ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُشْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُشْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم كَمَرَدَدَ النَّهْرَ الأَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُون فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ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 علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه اشتغنا إن إلى ربك الرجع أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى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 ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه وسندع الزبانية كلا لا تطعه وسجد واقتريب الله أكبر سجدة بسم الله الرحمن الرحيم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 سلام هي حتى نطلع الفجر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.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 تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم وربوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها فأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى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 بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات طبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لرب به لك على ذلك لشهيد، وإنّه لحب الخير لشديد، أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْسَرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ؟ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَمَئِذِ الْخَبِيرُ اللَّهُ أكبر بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة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 ما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سنف تعلمون ثم كلا سنف تعلمون كلا لم تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتشألن يومئذ عن النعيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسرك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصل بالحق وتواصل بالصر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة المزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله المنطدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم Alem tara, kif fakal Rabbu k'bi aşıhab il yajal fi towliil ve arsal عليهم طير ابابي. Terbihim bi ajaret min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 بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك فصل لربك وانحر. إن أعطيناك الكثر فصلّي لربك بنحر إن شانك هو الأبتار الله أكبر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 ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح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 الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له Allahu Akbar. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. min şer ma halak, ve min şer gazıq, ezbabak, ve min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 صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم آمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان ولا خسران إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى الخير وإلى طريق مستقيم بحرمة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعفو عنا يا كريم واعفو عنا يا رحيم Vallafir lana dünubana bıfazlık ve juduk ve karamik ya akram alakramin ve ya arhmer rahmin. Allahım maziyin bızinet xatmi alquran alazim ve albısna bıxilge xatmi alquran alazim ve aafin bıkulli belaet dünya ve Ya ilah olan bu Kur'an hatmini. Kergah-ı izzetimde kabul ekarin eyle ya Rabbi. Hasıl olan ecru sevabı muhterem peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz hazretlerinin mübarek ruhu şeriflerini hediye eledik vasileyle ya Rabbi. Ruh-u Seyyidül Enam cümlemizden hoşnud eyle. Şefaatini ahirette cümlemize nasip eyle ya Rabbi diğer peygamberan-ı efendilerimizin dahi Ervahı tayyibelerini hediye eledik vasileyle ya Rabbi âlü ezvacı tahirat, ashab-ı güzin, ansar-ı muhacirin, tabi'in, tebe'i tabi'in, e imme-i e imme müştehidin bil cümle ervahına hediye eledik vasileyle ya Rabbi ulema-i amilin, sulah-i salihin, agniyay-i şakirin Fukarai sabirin, Huffaz ve cemih amele-i Kur'an-ı mübiyin, Ervahına vasileyle ya Rabbi. Evliyayı arifin, Müridin, Mensubin, Meşayihin, bil cümle hediye hediyeledik vasileyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin, Okumuş olduğumuz bu Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan ecrü sevabı, Ümmet-i Muhammed'in ahirete irtihal etmişlerinin ruhlarına hediyeledik. Bizlerin dahi annelerimiz, babalarımız, dedelerimiz, nenelerimiz, amcalarımız, halallarımız, dayılarımız, teyzelerimiz ve uzak yakın bütün akraba-i ruhlarını ruhlarına hediyeledik vasileyle ya Rabbi. Bu Kur'an hatmini dinleyenlerin ve bu Kur'an hatmi duasında bulunanların cümlesinin ahirete irtihal etmiş, bütün geçmişlerinin ruhlarını hediyeledik, vasileyle eyle ya Rabbi. Ruhlarını şaduhandan eyle, mekanlarını cennet eyle, makamlarını Ali eyle, günahlarını affeyle, cümlesine rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin, evladu ahfadımızı, neslimizi, zürriyetimizi, Kur'an-ı Kerim'e bağlı, İslam'a bağlı, sana kul Habibine ümmet olan nesillerden eyle Neslimizden Ehli Kur'an'ı Ehli İslam'ı Ehli ibadeti Ehli mesacidi Eksik eyleme ya Rabbi Ya Rabbi Memleketimizi Ve bütün İslam memleketlerini Her türlü bela ve musibetten muhafaza eyle Semavi ve arzi afetlerden Her türlü beşeri Ve siyasi fitne ve fesattan hıfz himaye eyle Dünyanın çeşitli yerlerinde insanların kurtuluşu için, İslam'ın hakimiyeti için, İslam'ın galibiyeti için savaş veren mücahidini İslam'a yardım eyle. Zalimlere, kafirlere, münafıklara ve müşriklere karşı onlara yardım eyle ya Rabbi. Onları zafere eriştir ya Rabbi. Ya ilahel alemin dini mübini İslam'ı payidar eyle dini mübini İslam'ı hakim eyle. Bütün beşeriyetin İslam ile kurtuluşunu nasip eyle. Bu kurtuluş yolunda bizleri hizmetçi eyle. Hizmetlerimizi dergah-ı izzetinde kabul eyle. Ya Rabbi, kabirde şu alimün kereynin men rabbüke ve men nebiyyüke ve ma dinüke ve ma kitabüke ve ma şu şuallerini asan ve cevaplarına cümlemizi muhtedir eyle. Ya Rabbi, Kur'an-ı Kerim'in devamlı okunmasını bizlere nasip eyle. Kur'an-ı Kerim'in ahirette şefaatine mazhar eyle. Kur'an-ı Kerim'in elfazını hafız, ahkamıyla amil eyle. Kur'an-ı Kerim'den dünyada ve ahirette bizleri ayırma. Ya Rabbi bu yapmış olduğumuz hatmi ve bu yapmış olduğumuz duayı huzur-u yapılan dualara ilhak eyle. Huzuru peygamberi Peygamberi'de yapılan dualardan eyle. Allahümme Rabbena Atina fid dünya hasene Ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar Rabbena ufirli Ve li valideyye Ve lil müminine yevme yequmul hisab Bir ya erhamen rahimin Sallu ala Resulina Muhammed Sallu ala tabibi kulubina Muhammed Sallu على شفيع zunubina محمد. Azamet-i ve kabul-i tekbir. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illa Allahu, Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd. As-salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. as ve ya Habib Allah.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 Onlara acil zafer ve kurtuluş nasip eyle. Ya Ekrem Aleykremim, onları mağlup etme. Ya Hayyü, ya Kayyum, onların galip olması ve İslam'ın hakim olmasıyla gönüllerimizi hoşnut eyle. Allah'ım, Beyt-i Maktis'i necislerden temizle.